Mä sottujen قدو وهمس ضواي قدو وهمس ضواي هل يرحم العبد بعد الله من أحده إني ببابك أولايا إني ببابك قط بصد يدي مليه ألوز به إلاك يا سندي <سرح>